يا <تصفيق> أيها وداعیان الى الله بإمنه وصراجا منیر yeah. شیل روم و ودیل الله وَبَنِى الْمُؤْمِنِينَ وبنسر الْمُؤْمِنِينَ, وبنسر المؤمنين, وبنسر المؤمنين لن كبير ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعا أذاهم وتوكل ولا تطع كافيين والملفدين ودع أذاب ودع أذاب واتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيله صدق الله علي.